أما بعد هذه الترجمة باب وعيد من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم عقدها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبدوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فضائل القرآن للتحذير من أن يخوض الإنسان في كلام الله تبارك وتعالى بغير علم أو أن يخوض فيه برأيه المجرد وفكره القاصر وأن من فعل ذلك فقد وقع في أمر عظيم وذنب وخيم وأن هذا العمل يترتب عليه العقوبة وجاء فيه الوعيد في كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه مما يستوجب أن يحذر كل مسلم من أن يقول في كلام الله تبارك وتعالى بغير علم أو أن يقول فيه برأيه المجرد والخطأ في كلام الله تبارك وتعالى ليس كالخطأ في أي كلام فهذا كلام رب العالمين ووحيه وتنزيله جل وعلا فمن تكلم فيه بغير علم فقد أخطأ وإن أصاب يعني حتى وإن كانت النتيجة التي توصل إليها بكلام صحيحة فهو مخطئ في خوضه وكلامه في وحي الله تبارك وتعالى بغير علم أو بالرأي المجرد ولهذا عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب وعيد من قال في القرآن برأيه قوله من قال في القرآن برأيه أي بالرأي المجرد الذي لا يعتمد على النص ودلالة النص المفسر أو كذلك دلالة النصوص الأخرى المفسرة له من آيات القرآن أو أحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه ولهذا بيّن أهل العلم أن الرأي نوعان رأي مذموم وهو الذي عني بهذه الترجمة ورأي محمود وهو الرأي الذي يكون يعتمد فيه صاحبه على ما آتاه الله من علم وبصيرة وفهم لكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه يمكن أن يقال أن الرأي المحمود ما كان بعلم أي علم بالوحي ودراية بدلالات النصوص ومعاني الآيات وعناية بالقرآن ودلالاته وتفسير بعضه ببعض أو تفسيره بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فمن خلال ما آتاه الله من علم يستنبط ويستخرج الأحكام ويقف على الحكم والمعاني والدلالات وعلى هذا مضى أئمة التفسير من علماء السلف في بيانهم لأحكم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يستنبطونه من أحكام وحكم ودلالات والسنباطات من كلام الله عز وجل والنوع الثاني المذموم وهو الرأي الذي بدون علم الرأي الذي يكون عن غير علم وإنما رأي مجرد رأي مجرد يبني عليه بيان الآية أو بيان كلام الله تبارك وتعالى يقول علامة بن قيم رحمه الله في كتابها علام الموقعين الرأي نوعان أحدهما رأي مجرد لا دليل عليه بل هو خرص وتخمين فهذا الذي أعاذ الله الصديق والصحابة منه والثاني رأي مستند إلى استدلال واستنباط من النص وحده أو من نص آخر معه فهذا من أنطف فهم النصوص وأدقه ولهذا يفرق بين الرأي المحمود والرأي المدموم وابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أطال جدا في الكلام على الرأي وبيان ما يذن منه وما يحمد وفي ضوء هذا التقسيم نستطيع نفهم ما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما سئل عن الأب وفاكهة وأبه فقال والأثر خرجه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف فقال كلمة العظيمة المشهورة أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم قال ذلك صديق الأمة رضي الله عنه سئل عن الأب ما معنى أب وفاكهة وأب والأب لكن ما تعينه ما نوعه ما المراد به فامتنع أن يتكلم رضي الله عنه أرضا وقال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم أيضا بمقابل ذلك في مسألة الكلاله. ماذا قال رضي الله عنه قال أقول فيها برأيي أقول فيها برأيي فلاحظ يعني انفناعه عن الرأي وقوله بالرأي يحمل الأول على ما كان ليس الإنسان فيه علم ويحمل الثاني على ما كان مبنيا على الاستنباط وفهم المعاني والقرائن والدلالات والآيات الأخرى ومجموع النصوص فإذا قول المصنف رحمه الله تعالى من قال في القرآن برأيه من قال في, في القرآن برأيه أي الرأي المجرد أي الرأي المجرد الذي يجعل صاحبه الرأي اصلا يجعل الرأي اصلا ثم يحاول أن يطوع النصوص لتكون شاهدا أو دليلا على رأيه وهذا يكثر في أهل الضلال من يعتقد منهم عقيدة أو يتبنى فكرا أو منهجا أو طريقة فتجده يقرأ النصوص ويحاول أن يجعل الأدلة تدل على عمله على طريقته وهذا يكثر جدا في أهل البدع سواء من أهل الكلام الباطل أو أهل أيضا السلوك الباطل المتصوفة تجد هؤلاء وهؤلاء يفسرون القرآن تفسيرات مغلوطة باطلة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان لا لشيء إلا ليدعم آراءهم ومناهجهم وطرائقهم الباطلة فيقعون في إثم عظيم وجرم كبير وتعد وقول في كلام الله تبارك وتعالى بالباطل كذلكم يدخل تحت قولا من قال في القرآن برأيه من كان يتكلم يعني ليس صاحب بدعة لكن يتكلم في معاني الآيات وليس عنده قاعدة شرعية ليس عنده قاعدة شرعية ولا فهم للأصول الشرعية والقواعد المرعية المتبعة في فهم القرآن وليس عنده أهلية لذلك ثم يتجرى ويتكلم وهذا يقع عن بعض الناس ليس عنده قاعدة شرعية ولا أصول يمكن أن يبني عليها كلامه في فهم المعاني ودلالة النصوص ومع ذلك يخوض في كلام الله يفسر الآية يفسر المعنى ويخوض في ذلك وهذا من القول ولا شك على الله تبارك وتعالى وفي كلامه بغير عن ايضا يدخل تحت هذا الباب ما مر معنا قريبا اتباع المتشابه اتباع المتشابه فاما الذين في قلوب زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فهذا ايضا داخل في هذا الباب كذلكم الاراء التي ينصر بها أصحابها باطلهم التي ينصر أصحابها بهم بها باطلهم وبدعهم وضلالاتهم مرت الإشارة إلى شيء من ذلك ف هذا أيضا داخل في القول في القرآن الكريم بالرأي سواء نصر برأيه بدعة كلامية أو نصر برأيه بدعة سلوكية والباب هذا باب عجب عند أهل الباطل بل كتب التفاسير كاملة من أول قرآن إلى آخر قائمة على الباطل قائمة على الباطل إما تفسر تفسيرا على طرائق أهل السلوك الباطل من غلاة المتصوفة أو على مناهج المتكلمين والخوض في كلام الله وفهم معاني كلام الله تبارك وتعالى بالكلام المجرد بالكلام المجرد البعيد عن الآيات ومنطوقها ومفهومها ودلالاتها فهذا من أخطر ما يكون على الناس وهذا كثير جدا. ويقف المطلع في هذا الباب يقف على عجائب وغرائب في هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار بعض المتصوفة في كتبهم يقولون المراد بقول قياما وقعودا وعلى جنوبهم المراد به الرقص في حلقات الذكر والتمايل يمينا وشمالا قالوا هذا دليل عليه لما كانوا أصحاب بدع وضلالات وذكرهم لله سبحانه وتعالى نوع من العبث والرقص والتمايل والطبل حاولوا أن يطوعوا بعض النصوص لتكون دليلا فيحملونها على غير محاملها أصبح فكره هو الأصل ويحاول أن يجعل النصوص تدل عليه بأي طريقة كانت وبأي سلوب كان لويا للنصوص وصرفا لها عن معانيها وتحريفا لها عن حتى يصل إلى معربه ما أو مقصوده والعياذ بالله قال رحمه الله تعالى باب وعيد من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم وبما لا أن يتكلم في معاني القرآن بلا علم بلا علم ليس عنده بصيرة ويتكلم في معاني القرآن ولا علم له يبني عليه كلامه فهذا من أخطر ما يكون بل هو من أعظم الآثام وأشد المحرمات أورد رحمه الله أولا قول الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تسركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذه الآية كما نبه أهل العلم جمعت المحرمات الخمس التي اتفقت جميع شرائع الأنبياء على تحريمها فما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا وجاء بتحريم هذه الخمس المحرمات التي جمعت في هذه الآية الكريمة والشاهد منها قوله جل وعلا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فعد هذا في هذه الآت الكريمة من المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى على عباده أن يقولوا على الله ما لا يعلمون ومن قال في كلام الله من قال في كلام الله وفي تفسير الآيات وبيان معانيها بلا علم دخل في هذا الوعيد دخل في هذا الوعيد في قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه وفي رواية من غير علم فليتبوأ مقعده من النار رواه التلمذي وحسنه نعم. وعن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ رواه أبو داود والتلمذي وقال غريب ثم أورد رحمه الله تعالى هذين الحديثين حديث بن عباس وحديث جندب وكل منهما في إسناده شيء من الكلام لكن ما دل عليه حق بلا ري وقد دل عليه القرآن الكريم الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال من قال في القرآن برأيه وفي رواية من غير علم فليتبوى مقعده من النار فالروايتان الأولى برأية والثانية بعلم بغير علم أنuckle الإجاب من الروايتين شاهد للترجمة لأن الترجمة تتناول للجانبين من قال في القرآن برأيه ومن قال في القرآن بغير علم فالحديث له روايتان الأولى من قال في القرآن برأيه والثانية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار أي هذه عقوبته لأنه ارتكب جناية عظيمة وجرما كبيرا أن قال في كلام الله ما لا علم له به عندما يقول الإنسان في كلام الله ما لا علم له به ما النتيجة ما النتيجة المترتبة على ذلك عندما يقول في كلام الله ما لا علم به ما لا علم له به النتيجة أنه يوصل إلى الآخرين فهما خاطيا وقولا باطلا ويجعل القرآن هو الدليل عليه انظر المصيبة العظيمة يجعل القرآن هو الدليل على ذلك القول ولهذا ترى في كتب أهل الباطل يقرر القول الباطل ثم يقول قال الله تعالى ويجعل القرآن دليلا على باطله بتحريفه للنص بتحريفه للنص وإمالته عن وجهه ودلالته ومقصوده ولهذا القول في القرآن بغير علم أو القول في القرآن بالرأي المجرد يترتب عليه فساد الأديان وفساد العقائت وانحراف الناس بل إن الضلال إنما ينتشر في أوساط الناس مثل هذه الطراق إنما ينتشر في أوساط الناس مثل هذه الطرائق لأن الناس يعظمون الوحي ويدركون مكانته فإذا جاءهم شخص إذا جاءهم شخص وهم لا علم لهم وأخذ يفسر لهم المعاني معاني القرآن بالآراء الباطلة بمثل هذا يضيع العوام والله يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون هي هذه الطريقة التي أفسد بها علماء بني إسرائيل عوامهم وقد قال عليه الصلاة والسلام من فسد من علمائنا ففي شبه من, من بني إسرائيل أو من علماء بني إسرائيل فالشاهد أن هذا باب خطير جدا عندما يقول إنسان في القرآن برأيه أو يقول فيه بغير علم يترتب عليه فساد عظيم وشر كبير ولهذا كانت عقوبته كما جاء في الحديث فليتبوى مقعده, مقعده من النار والحديث الآخر قال من قال في القرآن برأيه فأصاب من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطى يعني لو كانت النتيجة التي توصل إليها نتيجة صحيحة فهو مخطأ لماذا؟ لأنه خائض في كلام الله سبحانه وتعالى بغير علم فهو مخطئ وإن أصاد نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الجدال في القرآن قال أبو العالية رحمه الله آيتان ما أشدهما على من يجادل في القرآن قوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا وقوله وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة قال باب ما جاء في الجدال في القرآن اي ما جاء فيه من الوعيد ما جاء فيه من الوعيد والمراد بالجدال في القرآن اي الجدال فيه بالباطل الجدال في القرآن بالباطل اما ان يجادل في القرآن نفسه تشكيكا في صحته مثلا أو أنه وحي منزل من الله أو يشكك في أنه كلام الله أو غير ذلك فهذا يشمله الوعيد وعيد من يجادل في القرآن الكريم أيضا من الجدال في القرآن بالباطل الذي يشمله هذا الوعيد الممارات في القرآن التي يترتب عليها الشك والريب والعقائد أو السكوك في في دين الإنسان أو في عقيدتها أو في صلته بربه تبارك وتعالى فهذا أيضا مما يتناوله الوعيد في ذلك كذلك مما يتناوله الاختلاف في اللفظ ومعلوما أن القرآن أنزل على سبعة أحرف فالاختلاف باللفظ كأن يكون أحدهم يحفظ لفظا والآخر يحفظ لفظا آخر وكل منهما منزل فيتجادلا هذا ينكر ما عند الآخر وهذا ينكر ما عند الأول وسيأتي معنا ما يفيد أن بعض الأحاديث التي وردت في التحذير من الجدال في القرآن تتناول هذا المعنى بحيث يتجادلان في القرآن ينكروا أحدهما حرفا صحيحا عند الآخر لكونه لم يحفظه أو لم يقف عليه والآخر أيضا ينكر الحرف الذي عند الآخر ويتجادلان في القرآن كل منهما ينكر ما عند الآخر من حرف لا يعلمه كذلكم مما يتناوله الجدال في القرآن ما عليه أهل البدع ما عليه أهل البدع والباطل من مجادلة في القرآن بالباطل لتقرير عقائدهم وتقرير مذاهبهم بتحريف النصوص وصرفها عن معانيها ودلالاتها وتطويعا لها لتكون شاهدة على عقائدهم وبالمقابل ينكرون العقائد الصحيحة التي دل عليها القرآن الكريم فيجادل في القرآن منكرا العقائد الصحيحة التي دل عليها ومقررا العقائد الباطلة التي هو يعتقدها فهذا كله مما يتناوله الوعيد في هذا الباب باب ما جاء في الجدال في القرآن باب ما جاء في الجدال في القرآن وقوله ما جاء في الجدال في القرآن أي بالباطل, أي بالباطل على ضوء ما شرحت ووضحت قبل قليط أما إذا كان الجدال بحق وعن تحرر للحق وبيان للحق وإضاحة في بيان حكم ما وتوضيح دلالة ما لآية من الآيات أو مع مجموع آيات أخرى فلا يتناول ما كان كذلكم ما جاء من وعيد في هذا البهد أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن أبي العالية الرياحي رحمه الله تعالى قال آيتان ما أشدهما آيتان ما أشدهما على من يجادل في القرآن آيتان ما أشدهما على من يجادل في القرآن أي شديدتان فيما تحملاني من وعيد وتهديد لمن يجادل في القرآن الكريم الآية الأولى قول الله سبحانه وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفر ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فالآية تفيد أن من يجادل في آيات الله بالباطل من يجادل في آيات الله بالباطل سبيله هو ساءهم وطريقته طريقة الكفار ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن رحمه الله عن هذه الآية الكريمة قال هي مصداق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث جدال في القرآن كفر جدال في القرآن كفر فيقول رحمه الله تعالى الآية مصداق للحديث مصداق للحديث أي شاهد ودال له على ما دل عليه الحديث وسئة الحديث عند المصنف رحمه الله تعالى فالله جل وعلا يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين, إلا الذين كفر ما المراد بالجدال هنا ما يجادل في آيات الله ما مضى بيانه الذي هو الجدال بالباطل إما لتقرير عقيدة باطلة أو رد عقيدة صحيحة دل عليها القرآن أو جحد شيء من الفاظ القرآن أو حروفه أو نحو ذلك من الجدال الباطل في القرآن فمثل ذلكم هو من مسالك الكفار كما قال الله جل وعلا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ففيها مصلاق للحديث الآتي جدال في القرآن كفر والآية الثانية قال الله سبحانه وتعالى وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد وان الذين اختلفوا في الكتاب اختلفوا في الكتاب اي يتجادلون يتجادلون في الكتاب الباطل كل ينصر رايا كل ينصر فكرا كل ينصر هوا يتبعه ويتجادلون في الكتاب فوصفهم الله سبحانه وتعالى بانهم في شقاق بعيد في شقاق بعيد أي أنهم في أبعد ما يكون عن الحق والهدى وأبعد ما يكون عن الانتفاع بهدايات الكتاب وإرشاداته فبدل أن يستفيدوا من هداياته اشتغلوا بالجدال فيه بالباطل نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جدال في القرآن كفر رواه أحمد وأبو داود وإسناده جيد قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جدال في القرآن كفر جدال في القرآن كفر والمراد بالجدال الذي أخبر عليه الصلاة والسلام أنه كفر هو الجدال في القرآن بالباطل فمن جادل في القرآن بالباطل لم يؤمن بالقرآن و... ولم يؤمن بما أنزل القرآن لأجله فالقرآن لم ينزل ليختلف الناس فيه ويتجادل فيه بال... بالباطل وإنما أنزل ليهتدوا بهدايته وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة فوأنزل للهداية والاشفاء والاهتداء بهدايات إن هذا القرآن يهدي التي أقوى فمن جادل في القرآن بالباطل لم يهتدي بهدايات القرآن بل بجداله أخذ يبعد نفسه ويبعد الآخرين عن هدايات القرآن وهذا هو المعنى الذي مر معنا في الآية وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد أي أن جذالهم يبعدهم عن هدايات القرآن أشد البعد نعم. وفي حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتمارون في القرآن فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب ثم ختم رحمه الله تعالى بهذه الترجمة بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سمع قوما يتمرون في القرآن نوسمع قوما يتمرون في القرآن التماري تفاعل من المراء تماري تفاعل من المراء والمراء هو الجدال المراء هو الجدال فسمع قوما يتمرون في القرآن أي بينهم ممارات في القرآن الكريم فنهاهم عن ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب فالكتاب انزل يجمع الناس على الحق والهدى وطاعة الله سبحانه وتعالى فإذا كان حال الناس مع القرآن الممارات فيه والخصومة والجدال والتفرق فليس لأجل هذا أنزل القرآن الكريم وهذا الحديث سيأتي له مزيد بيان وإضاح في ترجمة قادمة عند المصنف رحمه الله تعالى وايضا ذكر ما كانوا أو المسألة التي كانوا يتمرون فيها وخرج عليه الصلاة والسلام وقد غضب صلى الله عليه وسلم يعرف في وجه الغضب كأنما فقع في في وجه حب الرمان وسيأتي معنا الحديث في ترجمة قادمة عند المصنف رحمه الله تعالى أسأل الله العظيم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 دون الرجوع إلى كتب التفسير يدخل في الوعيد في القول في القرآن بالرأي المجرد التفكر في الآيات ان كان المراد بالتفكر أي ما دعى الله سبحانه وتعالى عباده إلى التفكر فيه من آياته الكونية التي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 لا حرج في ذلك وأيضا المعاني الظاهرة الواضحة عندما يتأمل فيها مثلا شخص قرأ آيات في مرة على آيات في الموت وأخذ يتفكر في الموت وأن كل يموت وكل آتيه وأنا لا أدري متى يأتيني الموت هل غدا أو بعد غدا وأخذ يتفكر في هذا المعنى ومثلا جاء إلى بعض الآيات في الصلاة والحث عليها والماضب عليها وأخذ يستحث نفسه عليها وعلى الماضب عليها والله يأمرني بها ومثل هذه المعاني هذه معاني واضحة واضحة لكن إن خاض في التفسير والأمور التي تحتاج إلى قاعدة شرعية ومراجعة لكلامها للعلم فإنه في مثل ذلكم يكون قال بلا علم نعم يقول هل معنى حسن الظن بالله أن تعتقد أن جميع ما يحصل للإنسان خير حسن الظن بالله كما بيّن أهل العلم يجب أن يكون مقرونا بحسن الطاعة له جل وعلا بحسن الطاعه له جل وعلا وحسن التقرب إليه عز وجل أما أن يكون الإنسان مضيعا للفرائض ومضيعا للإنسان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 وأنزل الله تبارك وتعالى عليه من وحي جاء بطب, جاء بطب القلوب وجاء بطب الأبدان وفي هذا الباب كتب ابن القيم رحمه الله مجلدا حافلا في كتابه زاد المعات وطبع مفردا بعنوان الطب النبوي وفصل رحمه الله تعالى هذه المعاني تفصيلا واسعا نعم شاء الله عليك هذا بعث بهذا الجهاز الرقمي للتسبيح تسبيح بهذا هذا يسأل عن عدد من الاخوة جهاز رقمي بحيث انه يسبح ويحرك ويعود له التسبيحات ويعود له التسبيحات والذي ننصح به المسلم ان يسبح كما كان يسبح عليه الصلاة والسلام هذا الذي ننصح به المسلم ننصحه ان يسبح كما كان يسبح عليه الصلاة والسلام والصحابة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 لأنه يعني اشتكى بعضهم أنه يصل إلى الثلاثة الثلاثين ولا ينتبه أنه مثلا وصل إليها فوضعوا له منبه وتأدى بعض المسلمين في المساجد يعني صوت موسيقى صاعدة هكذا يقال ما هذا يقال نتنبه أنه وصل الثلاثة الثلاثين أو وصل للمئة سبحان الله يعني إلى هذا الحد بنغ الناس